ان الله مع الذين استقروا والذين هم الاحسان للانتاج الاعلامي والتوزيع لكم هذه الموضوع. الحمد لله المحمود بكل لسان المعبود في كل زمان الذي لا يخلو عن علمه مكان ولا يشغله شان عن شان علم القران خلق الانسان علمه البيان والصلاه والسلام على رسوله المؤيد بالقران دامغ الباطل بالحجه والبرهان وعلى اله واصحابه اهل التقوى والايمان وعلى كل من سار على نهجهم واقتفى اثرهم الى يوم الجمع بإحسان وبعد الاخوه الكرام والاخوات الكريمات الحاضرين والسامعين السلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته هذه المحاضرة بعنوان هم العدو فاحذرهم وهذا العنوان هو عبارة عن جزء من آية من صورة المنافقون وهي الآية الرابعة قال الله جل وعلا عن المنافقين هم العدو فاحذرهم الآية حصرت العداوة في المنافقين مع أن طبقات المجتمع طبقات ثلاثة بالإضافة إلى المنافقين طبقه المؤمنين وهؤلاء الذين آمنوا بالله ظاهرا وباطنا وهم خير الناس اولئك هم خير البرية الذين آمنوا وعملوا الصالحات والطبقة الثانيه في المجتمع طبغه الكافرين وهم الذين كفروا بالله ظاهرا وباطنا اولئك هم شر البرية وطبغه الثالثه هي طبغه المنافقين الذين امنوا بالله ظاهرا وكفروا بالله باطنا وهؤلاء هم العدو الكفار اعداء اليهود اعداء النصارى أعداء والمجوس أعداء والملحدون أعداء ولكن أعداء هؤلاء الأعداء المنافقون المنافقون الذين يعيشون بين المسلمين خطرهم أشد من خطر اليهود والنصارى لذلك الآية حصرت العداوة في المنافقين قال الله عز وجل هم العدو فاحذرهم وهذه صيغة من صيغة الحصر في اللغة العربية أي لا عدو إلا هؤلاء هم العدو أي لا عدو إلا هؤلاء فاحذرهم يا محمد واحذرهم أيها المسلم متى ظهر النفاق في مكة المكرمة لم يكن هناك منافقون لأن المسلمين في مكة كانوا مطهدين وكانوا مطاردين معذبين من آمن بالله في مكة كان صادق الإيمان يكون مستعد للتضحية وللبلاء وللتعذيب وللمواجهه والصمود لذلك جميع المؤمنين في مكه كانوا مؤمنين الصادق الايمان لكن بعد الهجره عندما هاجر النبي عليه الصلاه والسلام الى المدينه واصبح للاسلام دوله واصبح للمسلمين قوه وشوكا وجد الكفار أو أنفسهم في معنى. عندهم رأي في القرآن وعندهم رأي في الرسول عليه الصلاة والسلام وعندهم رأي في أصول الدين وأركان الشريعة لكنهم إذا أظهروا هذا الرأي سيعرضوا للمحاكمة للإعدام للقصاص والقتل وإذا آمنوا واعتنقوا دين الإسلام يكون ذلك على غير قناعة وعلى غير اعتقاد فلم يكن هناك مخرج إلا أن يظهروا الإسلام ويبطنوا الكفر في الظاهر تظاهروا بالإسلام لكن في الباطن هم كفار معروفون عند الله عز وجل معلومون بعقيدتهم المنحرفة ظهر النفاق في مجتمع المدينة من أجل حفظ الدماء وحفظ الأموال وحفظ المصالح فظهر النفاق في المدينة المنورة فكان الناس إما مؤمن صادق الإيمان أو كافر ظاهر العداوة أو منافق يتظاهر بالإسلام ويبطن الكفر فالمولى جل وعلا أخبر أن هؤلاء أو هذه الأصناف الثلاثة شرها وأخطرها المنافقون هم العدو فاحذرهم وجاء اسم النفاق لأن المنافقين يظهرون ما لا يبطنون وكلمة النفاق مأخوذة في لغة العرب من نافقاء اليربوع اليربوع حشرة صغيرة دويبة صغيرة تحفر حفرة داخل الأرض وفي الطرف الآخر ترتفع بها إلى أعلى الأرض حتى إذا اقتربت من سطح الأرض توقفت عن الحفر فيكون الظاهر تراب لكن الباطن حفره نفق فإذا هجم عليها عدو من المخرج الأول خرجت وهربت من المخرج الثاني نغرت التراب فانفتح وهربت ومن هنا جاء مسمى النفق النفق الإنسان يدخل فيه من مدخل ويخرج من مخرج آخر والمنافق سمي منافقا لأنه كلما طلب من باب هرب من باب آخر كلما تلبس بمعصيه ادعى شيئا آخر فالمنافق لانه متلون وله صفات غريبة وله أوجه مريبة سمي منافقا تشبيها بنافقاء اليربوع والنفق الذي له مخرجين إذا طلب المنافق من مخرج خرج من الآخر وإذا طلب من الآخر رجع إلى الأول فسمي منافقا فجماع صفات المنافقين تدور حول عدم الوضوح التلون الخفاء التستر والمولى جل وعلا في القران الكريم يذكر ان هناك بشر مصابون بمرض القلب القران الكريم يذكر الله جل وعلا ان هناك نوعيه من البشر تعاني من مرض القلب ومرض القلب المذكور في القران الكريم ليس هو المرض العضوي ليس هو مرض الصمامات والشرايين والاورده التي يتعامل معها المختصون في جراحه القلب هذه امرها هين لكن المرض المعني في الايات القرانيه هو مرض النفاق الخطير في مثل قوله تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون فالمرض في القران الكريم نوعان اما ان يكون مرض شهوه او يكون مرض شبهه مرض الشبهه الذي يؤثر على العقيده اي انسان يعاني من خلل في العقيده اضطراب في المعتقد يكون مصاب بمرض القلب الذي هو عباره عن شبهه من الشبهات كما هو حال المنافقين اما الانسان الذي يميل الى اكل الحرام وفعل الحرام وقول الحرام ففي قلبه مرض الشهوه وليس مرض الشبهه مرض الشهوه قد يقع فيه انسان مسلم اما مرض الشبهه المخرج من الدين لا يقع فيه الا المنافق الكافر فمرض المنافقين هنا مرض شبهه جعلتهم يعتنق النفاق أو يدين بالنفاق في قلوبهم مرض هل هو مرض الشك ومرض الريب والتردد في ماذا يشكون في ماذا شك المنافقون شكوا في كلام الله هل هو فعلا القرآن كلام الله عز وجل أم أنه أساطير الأولين المنافقون شكوا في رسول الله عليه الصلاة والسلام هل هو رسول الله حقا أم أنه كاهن ساحر شاعر كذاب مجنون شك في لقاء الله في البعث في اليوم الآخر هل فعلا اليوم الآخر عقيدة ثابتة وحقيقة آتية أم أنه عبارة عن وهم وخيال لا أساس له من الصحة. يعني هذه أمور ثلاثة لا يشك فيها إنسان مسلم. القرآن الرسول عليه الصلاة والسلام البعث. هذه من ثوابت الإسلام من أصول الدين. لكن المنافقون شكوا في هذه الثلاثة. لذلك كان مرضهم مرض شبهة. ومرض الشبهه هو الذي يجعل الإنسان يتظاهر بما ليس فيه. ويدعي بما هو ليس من أهله مرض الشبهه لذلك كان النفاق نفاقان النفاق عند علماء العقيدة ينقسم إلى نوعين النوع الأول النفاق الاعتقادي والنوع الثاني النفاق العملي النفاق الاعتقادي هو النفاق الأكبر هو أن يعتقد الإنسان الكفر ويتظاهر للإسلام وهذا هو نفاق المنافقين، هذا هو النفاق المعني في القرآن الكريم، نفاق الأكبر أن يعتقد الإنسان الكفر، يعتقد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كذب، يعتقد أن القرآن ليس كلام الله، يشك في لغاء الله، هذا النفاق الاعتقادي صادر عن عقيدة من نابع من القلب، فهذا النفاق الاعتقادي نفاق أكبر، صاحبه مخلد في النار. وفي هؤلاء المنافقين نزلت آيات القران الكريم يعني النفاق المذكور في القران الكريم كله هو المعني به النفاق الأكبر أما النفاق الثاني فهو النفاق العملي هذا نفاق محله الجوارح والأعضاء اللسان النظر السمع اليد البطش الخطأ نفاق بالجوارح والأعمال وهذا النفاق الاصغر النفاق العملي هو النفاق الاصغر الذي لا يخلد في نار جهنم وكثير من المسلمين وقعوا في هذا النفاق النفاق الاصغر اللي هو نفاق الجوارح وهو النفاق العملي ومن علامات النفاق العملي من صفات النفاق العملي ما ذكره النبي عليه الصلاه والسلام في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه عند الامام البخاري قال عليه الصلاه والسلام اربع من كن فيه كان منافغا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها أربع صفات من جمعها وداوم عليها واستمر عليها فليبشر بالنفاق وبعالم النفاق كان منافغا خالصا منافغا خالصا يعني منافق نفاق أكبر نفاق اعتقادي لأنه هذه الصفات الاربعه لا تجتمع ولا يحرص عليها ولا يداوم عليها إلا من كان صاحب عقيدة خريبة وقلب مريض مريض بالنفاق ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام فغال إذا أتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر هذه الأربعة يضاف إليها قوله عليه الصلاة والسلام أهية المنافقين ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تمن خان فيضاف إليها إذا وعد أخلف فيكون أصول النفاق العملي خمسة خمسة من أصول النفاق العملي وهذه موجودة عند المسلمين بكميات كبيرة إذا تمن خان خيانة الأمانة من النفاق العملي إذا حدث كذب الكذب في الحديث من النفاق العملي إذا عاهد غدر الغدر عند المعاهدة من صفات النفاق العملي إذا خاصم فجر الفجور في الخصومة من صفات النفاق العملي وإذا وعد اخلف من صفات النفاق العملي هذه خمس صفات وصول النفاق العملي إذا نظرنا إلى هذه الصفات الخمسه نجد أنها موجودة عند المسلمين بكسرة انتشر النفاق العملي بين المسلمين بصوره مخيفة نجد مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنه محمد رسول الله لكنه إذا حدث كذب كذب واضح وبعض المسلمين متخصصين في الكذب يكذب ويكذب حتى يصدق أنفسهم ويصدقهم البسطاء المخدوعين مسلم إذا حدث كذب موجود وفي ناس أخصائيين في الكذب متخصصين في تلفيق الكذب وتزوير الحكايات واختراع المواغف واختلاق الأكاذيب والحجج مسلمين محترفين للكذب تخصص كذب وهذه من صفات النفاق العملي كذلك خيانة الأمانة تلقى مسلم يخون الأمانة ولا يؤتمن لا على مال ولا على عرض ونجد المسلم إذا إذا خاصم فجر الفجور في الخصومة عند الانسان يدعي ما ليس له إذا اختلف مع انسان إذا خاصم انسان يدعي ما ليس له في مشكلة شخصية بين فريدين يقوم يدعي ما كان وما لم يكن يعني إذا في إنسان سرق منه بعض الأموال يكون فاجرا في الخصومة يفتح بلاغ ويدعي ان هذا المال سرق هذا الإنسان سرق المال وضرب وشتم وأساء يدوي كلام في المحضر ما حصل زيادة في التهمة وهذا هو الفجور في الخصومه يكون فاجر في الخصومه عكس الانسان المخلص لانه المخلص عكس المنافق المخلص يكون صادقا في الخصومه منصفا في الدعوه اذا فتح بلاغ او سجل تفاصيل في محضر لقضيه او مشكله في محكمه لا يذكر الا ما كان اما ما لم يكن فلا يعنيه المسلم لا يألف ولا يدعي ولا يزور ولا يلفغ التهم يريد حقه بلا زيادة أما المنافق إذا خاصم فجر وإذا وعد أخلف إخلاف المواعيد عندنا منتشر بكميات كبيرة إنسان يعد إنسان ويخلف العهد من غير سابق ينزار ومن غير اعتزار وكأنه لم يفعل شيء يخلاف الوعد عندنا في الشريعة الإسلامية كبيرة من الكبائر جريمة يعاقب عليها الإنسان قد لا يعاقب عليها القانون ما في مادة تعاقب من يخلف العهد يقول لي واحد جايك الساعة أربعة بعد العصر وما جو المسكين يتحمل الضرر سواء كان ضرر مادي ولا ضياع الزمن وما يقدر يفتح بلاغ ولا يقدر يطالب برد الزمن الضائع ولا الخسارات التي حصلت والطرف التالي كأن الأمر لا يعنيه يعتذر بكل بساطة اذا اعتذر يعتذر بعذر واهي اذا اعتذر أو لا يعتذر يعتبر الأمر طبيعي كونه يعد ويخلف حتى ان المسلمين أصبحوا مشهورين بعدم المواعيد والانسان المسلم الجادي ملتزم بالمواعيد ودقيق في الزمن طوال شبهه بالكفار ولا مواعيد خواجات جف التايم مواعيد خواجات يعني ما حقت مسلمين ما عندهم خواجات نحن علمناهم المواعيد نحن علمناهم الانضباط نحن علمناهم الحضارة كانوا متخلفين كانوا جوهال الخواجات كانوا يتخبطون في الظلام نحن كنا في العصور المشرقة في الأندلس وكانت أوروبا في الظلام دامس لكن للأسف الشديد بقت قيامنا يمدح بها غيرنا يعني النفاق العملي في مجتمعاتنا الإسلامية موجود بكميات تجارية تصلح للتصدير للدول المجاورة كميات كبيرة من النفاق العملي الكذب في الحديث خيانة الأمانة الفجور في الخصومة اخلاف المواعيد وغيرها من ملحقات النفاق العملي فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر إنه هذه الصفات أي إنسان حافظ عليها ودوم عليها يكون من أصحاب النفاق الاعتقادي تكون كافية ليحكم عليه بأنه منافق خالص خالص يعني منافق نفاق اعتقادي نفاق أكبر لأنه يستحيل إنه مسلم يكون دائما إذا حدث كذب مسلم دائما باستمرار إذا وعد أخلف مسلم باستمرار إذا عهد غدر ومسلم على الدوام إذا خاصم فجر ده لا يتصور من مسلم المسلم احيانا ممكن يغدر واحيانا يعتدل احيانا يكذب واحيانا يصدق احيانا يكون امين واحيانا يخون ارتكب معصيه يستغفر ويتوب لكن تقول هذه الصفات صفات ملازمة تتحول إلى عادة وطبيعة مؤصلة في الإنسان، فده لا يتصور إلا إنه تكون هذه الصفات نابعة عن عقيدة مريضة هي عقيدة النفاق. أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، إذا كان في بعض هذه الصفات كانت فيه صفة من النفاق حتى يدعها. يعني في صنف رابع ممكن. يضاف الى الاصناف الرئيسيه الثلاثه اذا كان الاصناف الرئيسيه طبقات المجتمع الرئيسيه كفار مؤمنون منافقون لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء في شريحه غريبه ظهرت شريحه رابعه وهي شريحه اشباه المنافقين اشباه المنافقين ديه لا منافقين نفاق كامل ولا مؤمنين ايمان كامل وانما بين بين هم مؤمنين لكن شابه المنافقين في صفاتهم وفي اعمالهم وفي فعائلهم فدل الاشباه المنافقين يطلق عليهم اشباه المنافقين اشباه المنافقين دول عندهم صفات المؤمنين عندهم صفات المنافقين ويخشى عليهم انه اذا استمروا على هذه الصفات يتحول هذا النفاق المحدود إلى نفاق لا محدود يعني يخشى أن النفاق الأصغر بالاستمرار وبالإصرار يتطور إلى النفاق الأكبر الإنسان الذي يحرص على النفاق العملي ولا يحاسب نفسه ولا يتراجع ولا يتوب ولا يندم إذا استمر في صفات النفاق العملي يخشى أن يسلم الإيمان عند الموت ويكون منافقا خالصا باعتبار انه منافق نفاق اكبر نفاق اعتقادي مخرج من المله مخلد في نار جهنم اذا كان هذه انواع النفاق وأنواع طبقات المجتمع نفاق اكبر ونفاق اصغر وطبقات المجتمع مؤمنون كافرون منافقون واشباه المنافق المنافقين في القران الكريم ربنا جل وعلا ذكر عشرات الصفات للمنافقين وهذه الصفات يعنى بها أصحاب النفاق الاعتقادي النفاق الأكبر في القرآن الكريم سنذكر جملة من هذه الصفات حتى يعرف الإنسان من المتصف بصفات المنافقين وحتى الإنسان يجعل هذه الصفات ميزان لنفسه يزن نفسه على هذه الصفات هل هذه الصفات متوفرة فيه هل هو من أصحاب هذه الصفات إذا كان فيه هذه الصفات معنى على خطر معنى يسارع بطلب الشفاء العاجل لأنه إذا تأخر وتمادى حيتحول هذا المرض إلى مرض مزمن يكون العلاج صعب وهذه الصفات هي عبارة عن ميزان للإنسان المؤمن يزن نفسه عليها رضوان الله عليهم كانوا يخافوا من النفاق كان خوفهم من النفاق شديد حتى قال ابن أبي مليك رحمه الله قال أدركت ثلاثين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في حياته عاصر ثلاثين فقط من الصحابة قال كلهم يخشى النفاق على نفسه قال أي واحد من هؤلاء الصحابة الاجلاء الذين ادركتهم كانوا يخافون النفاق على انفسهم حتى ان الإنسان ما يدعين بعيد عن النفاق او بعيد عن صفات المنافقين قد يتلبس الانسان بصفات المنافقين بكلها او بعضها وهو النفاق العملي يعني المؤمن يخاف عليه من النفاق العملي لانه لا يتصور مؤمن يخاف عليه النفاق الاعتقادي مجرد ما تسرب الى المؤمن النفاق الاعتقادي معناها انتغل من معسكر الايمان الى معسكر الكفار هذا موضوع اخر لكن المؤمنين في المجتمعات المسلمه يخافون النفاق العملي وليس النفاق الاعتقادي لان ابليس لن يستطيع ان يدخل عليه من باب النفاق الاعتقادي لن يستطيع ابليس ان يجعل انسانا مسلما يشك في اليوم الاخر كالمنافقين ابليس لا يستطيع ان يجور إنسان إلى درجة أن يشك في رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هو صادق أو مجنون لا يستطيع إبليس إذا حاول يضل الإنسان مؤمن أن يشكك المؤمن في القرآن هل هو كلام الله ولا روايات السابقين النفاق الاعتقادي للمؤمن صعب بعيد لكن الخطر يقمن في النفاق العملي يتمثل الخطر للمسلم في النفاق الأصغر النفاق العملي وصفات المنافقين المذكورة في القران الكريم هي الصفات لاصحاب النفاق الاعتقادي النفاق الاكبر لكن اي مؤمن يتصف بها معنا هو من اشباه المنافقين وإذا كان من اشباه المنافقين عليها ان يسارع بالتوبه والعلاج والا يخشى ان يتحول الى منافق خالص ويصنب الايمان عند الموت ويموت على السؤال الخاتمه غير ما السوف عليه الى جهنم وبئس المصير لان مقام المنافقين في جهنم هو شر المقامات أصعب وأسوأ موقع هو موقع المنافقين في جهنم أخطر وأسوأ من موقع اليهود والنصارى والملحدين الذين يزعمون أنه لا إله في هذا العالم ولا رب لهذا الكون الملحدين قال الله جل وعلا عن المنافقين إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا جهنم دركات بعضها اسوا من بعض وبعضها اسفل من بعض المنافقين حظهم اسفل سافلين في اسفل الدركات في الدرك الاسفل من النار وهذا اشاره الى خبثهم وقبح طبائعهم لان المنافقين جمعوا بين الكفر والكذب الكافر قد يكون صادق يكون واضح في العداوه ويجاهر بالكفر والرفض للإسلام والطعن في الشريعة عكس المنافق الذي يتظاهر بالإسلام وحب الشريعة والرضا بحكم الشريعة ويصوت من أجل الشريعة ويدعم تطبيق الشريعة لكنه في الباطن غير مقتنع بهذه الشريعة هذا أخطر من اليهود والنصارى لذلك موضع المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا فالقرآن الكريم يذكر جملة من هذه الصفات من هذه الصفات سورة البقره ربنا جل وعلا ذكر في اول اربع ايات ذكر الله جل وعلا صفات المؤمنين الصادقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون هذه الايات تمدح المؤمنين دل الشرف الطبقات في المجتمع ده الخير الناس ده الخير البرية خير البريه التي بارأها الله وخلقها هؤلاء المؤمنين بعد الكلام عن المؤمنين انتقلت الآيات للكلام عن الكافرين ايتان تتكلمان عن الكافرين إن الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. انتهى الكلام عن المؤمنين في أربع آيات وعن المنافقين الكافرين في آيتين. ثم انتقلت الآيات للكلام عن شر الطواغت المنافقين. وجاء الحديث عنهم فيما يزيد عن عشر آيات. بضعة عشر آية تتكلم عن المنافقين. بضعة عشرة آية عن المنافقين. بدايتها قوله تعالى ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين لذلك في القران الكريم معظم الايات التي تبتدئ بعباره ومن الناس تنطبق على المنافقين يقصد بها المنافقون مثل هذه الايه ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين ومثل قوله تعالى ومن الناس من يعجبه كقوله في الحياة الدنيا ومثل قوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن اصابه خير اطمع النبي ومثل قوله تعالى ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ومن الناس عن المنافقين ما عدا بعض الاستثناءات القليلة فيها كلام عن أهل الكتاب وكلام عن المشركين فأخبر الله جل وعلا من صفات المنافقين أنهم يظهرون الاسلام ويبطنون الكفر المنافق يتظاهر بالاسلام ويبطن الكفر يقول آمنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين يعني مجرد كلام مجرد شعار مجرد نظريه ليس لها تطبيق يعني المنافقين اصحاب شعارات اصحاب نظريات اصحاب كلام وما اسهل الكلام واصعب العمل عندهم كلام كثير عندهم اللسان عندهم الفصاحه عندهم الشعارات البراقه لكن في ميدان العمل صفر في مجال الفعل لا شيء يعني بيتحدثوا اكثر مما يفعلوا ولذلك عندنا من الامثال الامثال الشائعه انه دائما السواي ما حدس المنافقين حداسين لكنهم ما سوايين في بعض الروايات للمسألة السواي ما عواي من العواء والعواص الذئاب يعني الذئاب التي تكسر العواء لا تفترس كما أن الأسود التي تكثر الزئير لا تفترس ضعيفة أضعف الأسود أكثرها زئيرا وأصرمها اللواتي لا تزيره التي لا تزعر هي الخطره هي الخطرة هي الشرسة كذلك أي إنسان طويل اللسان معناه قليل الفعل قول الإنسان سامعنا قله العمل واي انسان كثير الكلام والفلسفه والتنظير د طوار في مجال العمل قليل العمل قليل الفعل قليل الانتاج شكد الانسان مامور بالعمل الاقتصار من العمل والاقلال من القول والكلام والادعاء المنافقين عندهم ادعاء يحتاج الى اثبات يقولون آمنا بالله وبالرسول بالكلام لكن جاء الحكم من الله الذي يعلم البواطن والسراير ربنا قال وما هم المؤمنين ودي أخطط صفات المنافقين إنهم يبطنوا الكفر ويظهروا الإسلام ومن هذا القبيل كان نفاق عبد الله بن ابي ابن سلول زعيم المنافقين كان من أصحاب النفاق الاعتقادي مش من أصحاب النفاق الاعتقادي هو أستاذ المنافقين هو مخرج الأجيال في عالم النفاق عبد الله بن ابي هو قدوة المنافقين هو زعيمهم هو كبيرهم ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قابل منه العلانية أما السر وكله إلى الله لأن الإنسان مامور الإنسان المسلم أن يقبل الظاهر أما الباطن فعلمه عند الله فقبل منه النبي عليه الصلاة والسلام إسلامه الظاهر ووكل أمره إلى الله عز وجل يقولون بألسنتهم أنهم آمنوا لكن في قلوبهم وما هم بمؤمنين صفات المنافقين الخداع والتلون المنافق متلون مخادع مكار خبيث لذلك قال الله عنهم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون المنافقين يجتهدوا في ان يخدعوا المؤمنين ولجهلهم وغبائتهم وحماقتهم يجتهدوا ان يخدعوا الله رب العالمين يعني وصلوا درجه من الغباء ان يحاولوا خداع الله الذي لا تخفى عليه خافية يخادعون الله والذين آمنوا لكن هؤلاء المغفلين ربنا قال ما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون الشعور عندهم متبلد الإحساس عندهم جامد فقدوا الشعور يعني لو كان عندهم حس أو عندهم شعور أو عندهم شعره من الإيمان لما تصرفوا هذا التصرف وما يشعرون والشعور معناه العلم يعني هنا لا يعلمون المنافقين قليلي العلم والإنسان لما يشعر بشيء معناه يعلم به لذلك إذا أحسن الإنسان بالألم يسمى هذا شعور يسمى الشعور بالألم وإذا تعلم الإنسان الأشياء الغريبة المعاني الغريبة من الكلام يسمى شاعر الشاعر هو الذي يتفطن لغرائب المعاني التي لا يتفطن لها غيره لذلك يسمى شاعر من الشعور ولذلك في قصائد الشعراء نجد تعبير تعبير متعارف عليه في الشعر إنه شاعر في كثير من الأبيات يستهلها بقوله ألا ليت شعري كما قال مالك ابن الريب عندما رث نفسه ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بجنب الغضاء أزجي القلاص النواجية وليت الغضا لم يقطع الركب عرضه وليت الغضاء ماشي الركاب لياليا لقد كان في أهل الغضا لو دنا الغضا مزار ولكن الغضا ليس دانيا مرثية طويلة يرثي بها نفسه قال ألا ليت شعري يعني الا ليتني علمت هل ابيتن ليله هل سارجع وابيت في دياري ام ساموت وانتغل الى عالم الاموات لان رثى نفسه عندما شعر بالسم يسري في جسده لدغته افعى وشعر بدنو الموت واقتراب الاجل فقال هذه الابيات الا ليت شعري هل ابيتن ليله يعني الا ليتني علمت المنافقين لا يشعرون لا يعلمون كلة العلم من صفات المنافقين نتج عنها تبلد الشعور وجمود الإحساس لكنهم لا يشعرون وذكر الله جل وعلا أن من صفات المنافقين التلاعب بالألفاظ وتحريف الكلام وتغيير المصطلحات واختراع الألفاظ الخادعة قال الله جل وعلا عنهم إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يعلمون او لا يشعرون فالمولى جل وعلا اخبر ان المنافقين يسموا الاشياء بغير اسمها يعني الافساد الواضح المنافق يسميه اصلاح فساد واضح معروف عند الناس محكوم على انه هذا الفعل فعل خاطئ هذا القول قول منحرف منحط هذه الافعال افعال معيبه معروفة عند الناس اشياء معروفة عند الناس انه هذا الفعل عيب عيب في العادات وفي التقاليد وفي احكام الشريعه العيب الواضح يدعوا انه ليس بعيب يقوله ما عيب ما في مشكله وين العيب مع انه اي انسان عاقل عارف انه هذا الفعل فعل قبيح التبرج طبيح الاختلاط طبيح الزنا من الفواحش هذه القبايح يغلفوها ويسموها بغير اسمها الفساد الواضح يدعوا أنه صلاح إذا قيل لهم اتقوا الله لا تفسدوا في الأرض قالوا أين الفساد؟ إنما نحن مصلحون نحن نبحث عن التقدم عن المدنية عن الحضارة عن الثغافة عن الرشاقه البدنية عن كمال الأجسام عن تبادل الثغافات أين الافساد؟ نحن مصلحون لكن ربنا جل وعلا حكم بين الفريغين المسلمين يروا انهم على فساد المنافقين يدعوا انهم على اصلاح الحكم احكم الحاكمين من فوق سبع سماوات حكم عليهم بقوله الا انهم هم المفسدون هم المفسدون ولكن لا يشعرون يعني المنافقين الفساد الواضح يسموه اصلاح الفساد الاخلاقي الفساد الإداري الفساد المالي الفساد الاعتقادي يسموه إصلاح ويزعموا أن هذا لا يخالف الشريعة ولا يكون بعيد عن الدين أو عن العقل أو عن الاعراف أو العادات والتغاليد إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون من صفات المنافقين أيضا أنهم يستهزئون بأهل الصلاح ودعاة الخير يطعنوا في اهل الاستقامه ويعادوا دعاه الخير الذين يحاربون الرزيلة ويدعون الى الفضيله قال الله جل وعلا عنهم اذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا انومن كما امن السفهاء يعني عندهم جره لا متناهيه عندهم درجه من الوقاحه لا يتصف بها الا منافق إذا قيل لهم آمنوا اتركوا الانحراف وآمنوا مثل هؤلاء الصالحين كما آمن الناس الناس المعنيون في هذه الايه الصحابه اذا قيل للمنافقين امنوا كما امن هؤلاء الصحابه الاخيار قالوا قالوا متطاولين على دعاه الخير من الصحابه ومن تابعهم الى يوم القيامه قالوا متطاولين متبجحين ان نحن كما امن هؤلاء السفهاء يعني يزعم أن دعاه الخير من السفهاء ويزعم أن دعاه الإصلاح من السفهاء ويزعم أن أهل الصلاح من المنحرفين ان أؤمنوا كما آمن السفهاء ادعاء، طعن همز ولمز وإنشان السمعة وتشويه للصورة للدعاة المصلحين بصفه من صفات المنافقين القديمة وما زالت موجودة إلى يومنا هذا من الذين يتطاولون على اهل الايمان ويتطاولوا على دعاه الخير ويطعنوا في اهل الخير والصلاح هذا السلاح من اسلحه المنافقين القديمه وهي زالت مستمره الى يومنا هذا بصور جديده واساليب جديده نسمع الطعن في دعاه الخير في المجلات الدوريه في الصحف السياره في الجرائد اليوميه في القنوات الفضائية في البرامج الإذاعية في اللقاءات التلفزيونية نسمع تبجح وطعن فيها للخير ودعاة الخير احيانا طعن مباشر واحيانا طعن مغلف هذه طبيعة المنافقين قديما وحديثا وما زال النفاق مستمر لانه بعد ما نكمل الكلام عن صفات المنافقين حنعرف انه ما زال النفاق فتيا يافعا وما زال النفاق في عنفوانه بل النفاق المعاصر أخطر وأشرس من النفاق السابق قديما كان المنافقون يتسترون بالنفاق كانوا يعملوا في خفاء كانوا كالعقارب والحيات الموطوة بالأقدام لا ينفثون سمهم إلا وهم يلفظون أنفاسهم الأخيرة قديما الإسلام كان له قوة وعلماء الإسلام لهم صولة وجولة لكن نحن اليوم في زمن ضعف الإسلام وقلة العلم لذلك المنافقون اشرأوا بعناقهم وجدوا الانصار وجدوا الأعوان وجدوا الحماية وجدوا القوة لذلك الآن النفاق أخطر من النفاق قديما فأخبر الله جل وعلا ان هؤلاء المنافقين يسخروا من أهل الخير ودعاه الخير ودعاه الإصلاح إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا نؤمن نحن كما امن هؤلاء السفهاء حكم الله عليهم من فوق سبع سماوات الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون هم السفهاء ولكن لا يعلمون يعني هم اهل الانحراف وهم اهل الريب وهم اهل الفجور وهم اهل الفسق لكنهم لا يعلمون ليدل عليهم المنافقين بضاعتهم من العلم قليله قله العلم من صفات المنافقين ليسوا فقهاء ولا علماء وإنما دعاة باطل ودعاة شر فربنا اخبر أن المنافقين من صفات قلة العلم هم أصحاب الصفات الدنيئة لكنهم لا يعلمون هم السفهاء واتهموا غيرهم بالسفاهه وتطاولوا على غيرهم بلا حق وقديما الشاعر المعروف بجميل بوتينا جميل بثينه الذي تعلق بامراه تدعى بثينه له بيت من الابيات المشهوره عند العرب يناسب هذا البيت حاله المنافقين قال هذا الرجل قالت بثينه يا جميل أربتني فقلت كلانا يا بثينه مريب قالت بثينه يا جميل أربتني فقال لها جميل كلانا يا بثينه مريب يعني بثينه طالت في من يجالسها اللي هو المدعو جميل فرد عليها قائلا كلانا يا بثينه مريبه بل انت ايضا مريبه يعني اذا كان فيه عبء قلت العبء ما فاتك اذا انا منحرف انت اكثر انحرافا اذا انا سيء انت برضو اسوا قالت بثينه يا جميل أعربتني فقلت خلانا يا بثين مريب هذا البيت يضرب كمثل لمن يرمي غيره بداء هو اولى به وحق به ومن أمسال العرب المشهورة رمتني بدائها وانسلت, وانسلت المنافقين ينطبق على هذا المثل هو السفهاء ويقول لأهل الخير أنهم السفهاء لذلك ربنا جل وعلا رجح كفه أهل الخير وحكم على المنافقين بانهم هم المتهمون وأهل الخير هم الابرياء انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون استمرت الايات لتكشف مزيد من قبائح وفضائح المنافقين من بات المنافقين ان الواحد منهم ذو وجهين وذو لسانين المنافق ذو وجهين وذو لسانين واي انسان من المسلمين ذو وجهين وذو لسانين ده معناه من اشباح المنافقين اذا ما كان منافق نفاق اكبر فهو من اشباه المنافقين من اصحاب النفاق العملي النفاق الاصغر قال الله عنهم واذا لقوا الذين امنوا قالوا امننا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون هنا يظهر طوال طبيعه المنافق صاحب الوجهين وذو اللسانين يعني يلقى اهل الخير بوجهه ويلقى اهل الشر بوجه آخر يقابل أهل الإيمان بكلام لكن يقابل أهل الكفر بكلام آخر إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا نحن معاكم قلبا وقالبا سيروا وعيدنا الله ترعاكم وصدد الله خطاكم ونحن من خلفكم نشد منازلكم دمع المؤمنين إذا لقوا الذين آمنوا قالوا نحن معاكم آمنا لكن إذا خلوا الى شياطينهم طبعا شياطينهم مقصود بها شياطين الانس لان الشياطين الشيطان شيطانان شيطان من الانس وشيطان من الجن اذا خلوا الى شياطينهم يعني الى المشابهين له في الصفات القبيحه صفات الانحراف والفجور اذا خلوا اليهم وكم خلو دي فيها اشاره الى اللقاءات الخاصه يعني اذا جلسوا معهم جلسات مغلقه خلوة ما في واحد من اهل الإيمان ولا في إنسان شايف ولا في إنسان سامع جلسات مغلقه اجتماعات سرية جلسات خاصة إذا خلو إلى هؤلاء في خلوة أم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون نحن معكم متو أما الجماعة التانين ذلك كنا بنستهزئ كنا بنصخر جماعه المولانات ديلك غشيناهم نحن نحن ما معهم نحن معكم متو إنما نحن مستهزئون دقسناهم فوتناهم. مشيناهم مقلبناهم معنى كده إنما نحن مستهزئون لأن طبعا نسوا إنه في رغابة ثانيه رغابة عليا غايبه عنهم هي رغابة السماء رغابة البشر ممكن تختفي الإنسان ممكن يخدع القانون ممكن يزور ممكن الإنسان يتلاعب على من يراغب ممكن يتلاعب على المسؤول ممكن يتلاعب على البشر لكن في جهة عليا لا يمكن التلاعب بها أو التلاعب معها شكرا ربنا يرفع سبع سماوات حكم عليهم بقوله الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون يعني ربنا جل وعلا يخلوهم مبسوطين يدوم من الأرزاق والأنعام والدولة والجولة والصولة لحد ما تقصمهم القاصمة التي لا ترد ضمن العقوبات الخفية إنه ربنا جل وعلا يترك الإنسان في عالم الضلال من غير ما يردعه يستمر من ضلال إلى ضلال ومن هاوية إلى هاوية ومن انحراف إلى انحراف لحد ما يصل إلى أمه الهاوية وما ادراك ما هي نار حامية ربنا قال دل الله يستازع بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون بعد ربنا طلب لهم مثال يبين حالهم مثال يفضح المنافقين من الداخل يعني يبين نفسيه المنافق قال الله عز وجل عنهم في, في مثل قبل متابعه الصفات مثال توضيحي قال الله عز وجل عنهم مثلهم هؤلاء المنافقون مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون يعني حال هؤلاء المنافقين مع الإسلام لما عاشروا المسلمين وشافوا أخلاق الإسلام وشاهدوا قيم الإسلام من الصدق والامانة والعفة والطهارة والنزاهة حال هؤلاء زي الإنسان الذي استوقد نارا وأضاءت ما حوله أشرقت مجتمعات بنور الإيمان في مسلمين يعرف الله في ناس يخاف الله في ناس صادقين امينين اخيار اطهار ابرار ربنا شبه وجود هؤلاء بالنور وزي النساء استوقد نارا في الظلام واضاءت ما حوله لكن فجأ لم يرضى بهذا النور ولم يرضى بهذا الخير وارتد وانتكس اضاءت ما حوله لما الاضاءه وجدت صاحب هذا النور ارتدوا خارج وانتكس ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون يعني المنافق لما عشر المسلمين وخرج من بينهم زي الإنسان الذي اوقد نارا ثم خرج مرة تانية إلى الظلام بعد أن انطفأت انطفأ النور ربنا ما قال ذهب الله بنارهم وإنما قال ذهب الله بنورهم وده تعبير بليغ ودقيق يعني ربنا ما أسهب, أسهب النار النار موجودة نار لكن فيها الضرر والاذى والاحراق وما فيها الإنارة والإشراق ذهبت الإنارة وبقيت النار ذهب الله بالنور لكن النار موجودة يعني بقي للمنافقين ما يسوءهم من الإسلام بقي للمنافقين الحدود والعقوبات والزواجر والصفات المذكورة لفتح المنافقين بكت هذه هي عبارة عن نار تحرق المنافقين حرقا نار بلا نور نور ما في لكن النار موجودة ذهب الله بنورهم لكن نارهم موجودة يعني المنافق ليس له من الشريعة إلا الأشياء المؤلمة المؤذيه لا يعرف من الشريعة إلا الحدود والقصاص والرعب والجلد والسجن والإعدام بس ده ما يعرفه المنافق من الشريعة لكن لا يعرف الطهارة وحسن الخلق واصلة الأرحم والكلمة الطيبة ولا يعرف السماحة الموجودة في الدين فذهب الله جل وعلا بالنور ولم يذهب بالنار ذهب النور وبغية النار ذهب الإيمان لكن بقي للمنافقين ما يسوهم من الزجر والتهديد وإغامة الحد وجهاد المنافقين وواصل بعد الأذن الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه من والاه وبعد ضرب الله جل وعلا للمنافقين هذا المثل وهو المثل الناري ثم ضرب لهم مثل مائي وهذا المثل المائي يضع فيه تفصيل وبيان لحالة المنافقين. ولا يسعى المجال لذكر هذا المثل نختصر بغية الصفات لأن الزمن لا يسعى لسائر الصفات أكثر من 30 صفة مذكورة في القرآن الكريم وما ذكرنا منها إلا 8 من هذه الصفات من صفات هؤلاء المنافقين. أنهم يعاونون أعداء الدين ويعادون أهل الإسلام يعاونون أعداء الإسلام من اليهود والنصارى يقدموا مساعدات اليهود والنصارى وليخوانهم من المنافقين لكنهم لا يقدموا أي مساعدة ولا خدمة لاهل الإسلام بل يفرحوا بضعف أهل الإسلام ويسعدوا بهزيمة أهل الإيمان قال الله عز وجل عنهم فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبح على ما اسروا في أنفسهم نادمين فترى الذين في قلوبهم مرض والمرض هنا زي ما ذكرنا في المقدمة إنه مرض النفاق والنفاق الأكبر يسارعون فيهم يعني في اليهود والنصارى يسارعون في, في مرضاتهم يسارعون في مجاملتهم يرتمون في احضانهم يسارعون في إرضائهم ما هو السبب؟ يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة نخشى من غضبهم نخشى من أسلحتهم الفتاكة عندهم أسلحة الفتاكة عندهم أسلحة الدمار الشامل عندهم الأسلحة النووية عندهم القوة نخشى أن تصيبنا دائرة ربنا جل وعلا رد عليهم قائلا عسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين عسى الله أن يفتح على المسلمين يكون عندهم قوة كبرى ويكون دولة عظمى ويكون عبارة عن قوة لا تواجه ربنا جل وعلا يجعل الدائرة على الكفار والعاقب للمؤمنين عصى الله أن هذا الوضع يتغير وعسى من الله واجبا عسى من الله تفيد الوجوب يعني من الناس عسى تفيد الاحتمال أو الترجي لكن من الله لما ربنا يقول عسى معناها هذا أمر واجب واجب الحصول واجب التحقق مس تعالى عسى ربكم ان يرحمكم وينعدكم عدنا اي سيرحمكم الله عسى ربكم ان يرحمكم يعني سيرحمكم الله مش معناه احتمال ان يرحمكم الله واحتمال الا يرحمكم وانما عسى من الله واجب عسى الله وان ياتي بالفتح سياتي الله بالفتح او امر من عنده جندي من جنوده يقلب موازين المعركه تتغير الحسابات الماديه ويصبح المسلمون في القمه بعد ان كانوا في الحضيض وفي المؤخره يكونوا في المقدمه وبعدين هؤلاء المنافقين يقوموا يحزنوا ويصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين ويقول الذين امنوا هؤلاء الذين اقسموا بالله جهد ايمانهم انهم لمعكم حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرين يعني المؤمنين ذاتهم بيستغربوا استغربوا من هذه التصرفات الغريبه من المنافقين يعني ميل واضح للكفار لحد المسلمين يستغرب يقول معقول هؤلاء الذين اقسموا بالله إنهم معنا حلفوا بالله إنهم معنا قلبا وقالبا هؤلاء الذين اقسموا بالله جاهد إيمانه إنهم لمعكم ربنا قال حبيطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين صفات المنافقين كثيرة من أصفات في صورة التوبة وصفات في الصورة الأحزاب وصفات في سوره المنافقون وصفات في صور كثيره من القران الكريم ربنا ذكر فيها منافقين بأسمائهم لكن احنا اشرنا اشارات الى بعض هذه الصفات والصفات الغادمة كثيره وخطيره لن نذكرها كلها وانما نذكر امثله لما تبقى منها من صفات المنافقين المذكوره في سوره التوبه انهم يتخذون المؤسسات النافعه للاغراض الخبيثه المريبه يكون عندهم مؤسسات خيريه كواجهه لكن يقول لهذه المؤسسات اهداف مريبه ويقول لها اجندات خفيه ربنا قال عن المنافقين والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفون اننا اردنا الا الحسنى والله الله يشهد انهم لكاذبون اتخذوا واجها مؤسسه عباره عن مسجد جامع لكن هذا المسجد ربنا قال المسجد ضرار في الظاهر قالوا المسجد للصلاة ولذكر الله جل وعلا لكن ربنا قال في الباطن هذا المسجد لم يتخذوه عملا تعبديا وإنما اتخذوا هذا المسجد ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين الآن المنافقين عندهم أندية أندية يزعم أنها أندية ثغافية لكن هذه الأندية ما فيها إلا السخافة والمجون منظمات يسموا انهم منظمات خيريه لكنها تحمل رسائل كنسيه تحمل مبادئ يهوديه تحمل اجندات خارجيه والذي بالاشاره يفهم عشرات من الواجهات عشرات من المؤسسات ممكن نلقاها في الظاهر تدل على شيء لكن في الباطن خلاف الظاهر فربنا جل وعلا اخبرنا المنافقين بيحاول يتخذوا من المؤسسات زاد الواجهة النظيفة لأعمال قبيحة وافعال سيئة. اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريغا بين المؤمنين. وكمان طلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي في هذا المسجد. والرسول عليه الصلاة والسلام حديث على أي عمل خير. وافق. وافق النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي في مسجد الضرار. دائرين يكون صلاة النبي عليه الصلاة والسلام عبارة عن تصريح رسمي بممارسه العمل. قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام تجي تصل في هذا المسجد يعني تعمل افتتاح رسمي افتتاح رسمي لهذا المسجد والرسول قبل ما يمشي لهذا المسجد ربنا جل وعلا نزل له الخبر وكشف له الحقيقة ربنا قال له لا تقوم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين وربنا ذمهم بقوله افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ام من اسس بنيانه على شفا جورف انهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لحد ما ربنا قال لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبه في قلوبهم الا الى ان تقطع قلوبهم الى اخر الايات فالرسول عليه الصلاه والسلام اراد ان يصلي ولو صلى في هذا المسجد كان حيكون اعتراف رسمي بهذه المؤسسه التخريبيه وطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام هذا الافتتاح وقدموا له مشاريع مع هذا الافتتاح لكن ربنا جل وعلا فضحهم وأخزاهم وإلى يومنا هذا ما زالوا شغالين بنفس العقلية القديمة بنفس النفسية السابقة والمسلمين ينبغي أن يكونوا على حذر من صفات المنافقين في الصلاة ربنا جل وعلا زكر لهم مجموعة من الصفات في الصلاة ودي مسألة غريبة ان المنافقين مع الناس في المساجد المنافقون ليس لهم زمان يخصهم وليس لهم مكان يجمعهم وليس لهم زي ولا شكل ولا وطن يميزهم وهنا تكمن الخطورة الكفار معروفين بلاد الكفار وصفات الكفار معروفة لكن المنافقين ليس لهم وطن وليس لهم دولة تميزهم وليس لهم شكل او زي يفرغون به بين الناس يعني يميزوا ويعلموا عن الاخرين وانما يكونوا مع الناس في المساجد في البيوت في المدارس في الجامعات في الاسواق في الاحياء السكنيه في المحاضرات في الدروس لانه الله جل وعلا اخبر المنافقين يختلطوا مع الناس في كل زمان وفي كل مكان وحيثما وجدت المصالح يوجد المنافقون. طبعا الكلام ده ليس يدعاء وإنما هو كلام الغرآن. ولسألم يقرأ كلام الغرآن ويفتح صفحات المنافقين يجد أن الكلام عنه كلام مخيف. ويجد أن هذه الصفات منتشرة بكميات كبيرة في مجتمعاتنا. ربنا قال عن المنافقين يوم القيامة. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نختبس من نوركم. فالمؤمنين يردوا على المنافقين يقول لهم ارجعوا وراكم فالتمسوا نورا فيرجع المنافقين يبحث عن النور بحثا عن النور وعندما يرجعوا تكون المفاصله الاخيره التي لا لقاها بعدها هنا في الدنيا مختلطين مع الناس لكن المفاصله الاخيره يوم القيامه فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب بعد ما وجد هذا السور العظيم والجدار الفاصل مع وجود هذا الفاصل الكبير المنافغين لسه طمعانين في المجاملة طمعانين في المسامحة ينادونهم من خارج السور من, من, من وراء الجدار ينادونهم يصيحوا بأعلى أصواتهم ألم نكن معكم نحن ما كنا معكم فالمؤمنين يرد عليهم يقولوا بلا ما قالوا لهم لا قالوا لهم صح كنت معنا بلا كنتم معنا في المدارس كنتم معنا في الجامعات كنتم معنا في الأسواق كنتم معنا في البيوت كنتم معنا في المساجد كنتم معنا في حلقات العلم وقاعات الدراسة كنتم معنا لكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور كنتم معنا باشكالكم ولم تكونوا معنا بقلوبكم كنتم معنا باجسادكم وابدانكم ولم تكونوا معنا بارواحكم ولا اخلاقكم ولا مبادئكم بلا كنتم معنا كنتم معنا في الظاهر ولم تكونوا معنا في الباطن قالوا بلا ولكنكم فتنتم انفسكم وده السبب خل الصحابة يخاف من النفاق إلى درجة طبعاً لما نذكر هذه الصفات زي ما ذكرت في المقدمة هي ميزان يعني لما نذكر هذه الصفات لا نستطيع أن نتهم إنسان بالنفاق ما نقدر نقول فلان منافق ولا نقدر نقول المؤسسة الفلانية تابعة للمنافقين ولم نقول الشخص الفلاني من المنافقين ما في إنسان يستطيع ان يحكم على إنسان بالنفاق لان النفاق الاعتقادي النفاق الأكبر من أعمال القلوب التي لا يعلمها إلا الله لكن النفاق العملي وكننا نقول فلان فيه صفه من صفات المنافقين حسب ما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيه خصلة من النفاق حتى يدعها لكن كون نحكم على انسان بأنه منافق دي لا نملكها ولا نستطيعها حتى الرسول نفسه عليه الصلاة والسلام ما كان يملكها الرسول عليه الصلاة والسلام معه كمية من المنافقين في المدينة وما كان يعرف بهم ما كان يعلمهم عليه الصلاة والسلام ربنا قال له ممن حولكم من الاعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم شماء في إنسان طوال بعد هذه المحاضرة طوال يحكم على الناس فلان منافق فلانة منافقة بيجيءكم من المنافقين بيجاي ابرياء وهنا متهمين لسنا حكام ولا قضاء وإنما ذكرنا هذه الصفات من أجل ان الإنسان يجعلها ميزان لنفسه ليجتنبها في نفسه أولاً وإذا وجدها في إنسان ينصح ويحذره لأنه لو استمر على هذه الحالة يخشى أن يكون من أصحاب النفاق الأكبر عمر بن الخطاب من شدة خوفه على نفسه من النفاق اتى حذيفة بن اليمن معروف أن حذيفة رضي الله عنه عنده أسماء للمنافقين الرسول عليه الصلاه والسلام كشف الوحي له اسماء بعض المنافقين والرسول عليه الصلاه والسلام لا يقرأ ولا يكتب فرسولنا نادى حذيفه وحفظوا اسماء المنافقين مجموعه من المنافقين في المدينه لانهم خطرين قال لها أولئك القوم الجماعه تابع تحركاتهم عندهم تحركات مريبه اي تصرف مريب من الجماعه الدينه خبر فحذيفه رضي الله عنه كان عنده اسماء المنافقين معروف بحامل السر ما كلم انسان سر بينه وبين الرسول عليه الصلاه والسلام قال فلان وفلان وفلان واحد اثنين ثلاثة عشر عشرين ديل من المنافقين المستهبلين تابعوا،, تابعوا في المدينه عمر بن الخطاب عارف ان حذيفه عنده اسماء المنافقين فاتاه سرا موقف يعني موقف عجيب من عمر بن الخطاب نادى حذيفه بن اليمن سرا يعني عنده معه كلام خاص قال يا حذيفه ونشدك الله أسماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين قال اسالك أسألك بالله أنا موجود في الغائمة في اللستة اللستة السوداء بتاعت المنافقين هل اسمي عمر بن الخطاب مسجل عندك أسألك بالله أسماني لك رسول الله من المنافقين حذيفة بعد تردد قال له لا قال أنت يا عمر ما منهم أنت برا إذا كان ده عمر بن الخطاب يخشى على نفسي من النفاق طبعا النفاق هنا ما النفاق الاعتقالي هو مؤمن لكن النفاق العملي اذا كلنا مفروض نخشى على انفسنا من النفاق وما ما بنحذر من النفاق الا اذا عرفنا صفات المنافقين حتى نجتنبها لانه عرفت الشر لا للشر ولكن لاتغيه ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه من صفات المنافقين في الصلاه مثلا ربنا قال عنهم ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا قسالة يوراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا من صفات المنافقين في الصلاة أولا التخلف عن جماعتها كان الصحابة من يتخلف باستمرار عن صلاة الجماعة يتهمون بالنفاق عبد الله بن مسعود قال ورق لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق يعني المنافقين نفسه مع المسلمين في المساجد التخلف عن جماعتها الصفه الاولى الصفه الثانيه تاخيرها عن وقتها ياخذ الصلاه عن وقتها بلا عذر شرعي والصفه الثالثه الكسل عند القيام اليها يعني ما بيقوموا للصلاه نشيطين وهميمين معظمين لامر الصلاة كانها اداء واجب كانها مفروض على وفرض كانهم ما مقتنعين بالصلاه قاموا كساله واحد جرجل ماشي للصلاه قاموا كساله والصفه الرابعه يراؤون الناس يعني لو من الناس شايفينهم ما يفصلوا يراون الناس يعني يطلبون رؤية الناس لهم إذا رأوهم الناس صلوا إذا الناس ما رأوهم يعملوا نايمين ما في الصلاة صلاة قدام الناس وبس صلاة للناس وليس لله والصفة الخامسة ولا يذكرون الله إلا قليلة ودي خطيرة كمان يعني ينقرون الصلاة كنقر الغراب نقر كنقر الغراب السجود السجود عبارة عن شموه للارض، اجبها بس، تشم بالارض وتطلع، زي الواحد بلع له وياي، لا يذكرون الله في الصلاة إلا قليلة، ذكر ما في، ما فاضي إلا زكير، صلاة كل فتاة، كل الصلاة من صفات المنافقين، يبقى صفة بنلقى ناس كتيرين تنطبق على بهاد الصفة، ولا يذكرون الله إلا قليلة معناه قراءة طويلة ما في، تسبيح كتير ما في، دعاء كتير في الصلاة ما في، صلاة كل وجري. لا يذكرون الله في الصلاة إلا قليلا يبقى أن يسأل لما يعرف صفات المنافقين يحاول يحزرها يجتنبها حتى لا يكون منهم وهو لا يشعر أخيرا كيف التعاون مع المنافقين ربنا قال يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وبواهم جهنم وبئس المصير كيف يكون جهاد الكفار جهاد الكفار يكون بالحجه والبيان وإغامة الحد والزجر والتأديب أي منافق أظهر فاحشه من الفواحش أدب فجهاده بغامة الحد زي ما قال حسن البصري جهاد المنافقين بأن تقام عليهم الحدود ولا يجاملوا في دين الله وكذلك أن توضح صفاتهم وتكشف خباياهم وتوضح دسائسهم للناس فالجهاد الغالب على المنافقين جهاد اللسان لكن جهاد السيف ما ممكن لأن المنافق لا يتميز عشان يجاهد بالسيف لا يتميز بل قد يكون مع المجاهدين في صف المجاهدين جنود الإسلام لذلك المنافق بالسيف لا يقاتل إلا في حالة واحدة إذا صرح بالنفاق إذا صرح بالطعن في القرآن صرح بالطعن في الرسول عليه الصلاة والسلام صرح بالطعن في الشريعة وقال إنها لا تصلح لهذا الزمن وانتهى زمن الشريعة وجاء زمن الفوضى والعشوائية والعلمانية وغيرها هذا معنى تصريح واضح فهنا يمكن ان يقام عليه حد الردة من بدل دينه فقتلوه اذا باختصار هذه المحاضره المقصود منا ان تكون ميزان للانسان يتعرف بها على الصفات القبيحه ليجتنبها ويعرف ان النفاق نفاقان نفاق اكبر ونفاق اصغر ويعرف ان طبقات المجتمع ثلاثه مؤمنون صادقون كافرون صادقون في كفرهم منافقون كاذبون لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ويعرف إن من صفات المنافقين التلون والغموض وعدم الوضوح دائما المنافق يكون إنسان غامض تصرفات مريب الحركات غامض الشخصية يعيش المنافق في هذا الكون في هذا العالم بنفسية ممزغة وعقلية حائره وافعال مضطربة لأنه رب قال عن المنافقين مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له نصيرا وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام مثل المنافق كالشاء العائرة بين الغنمين تعير إلى هؤلاء مرة وإلى هؤلاء مرة يعني زي الغنماء الرائحة مرة تمشي لهذا المراح مرة المراحة الثاني وما عندها فئة تأوي إليها هذا حال المنافغ الإنسان إذا أراد أن ينجو من النفاق يستعين بالله على هذا الداء الخطير كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من النفاق والرياء والشقاق وسوء الاخلاق فنسال الله جل وعلا ان يبعد عنا النفاق والرياء وسوء الاخلاق انه جواد كريم وصلى الله بارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين